بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را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 يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعون وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعمل الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب أليم وعداب بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضيا أول القمر رؤ وقدره, وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات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 هم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم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 أو قاعداً أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرّك ألم يدعنا مرّك ألم يدعنا إلى ضر مسه؟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 ثمّ جعلناكم خلاء، في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون. وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن أَتَى بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إلي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 لقد يبينهم لقد يبينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربهم فقل إنما الغيب لله فاتضروا إني معكم من المتضرين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 124. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 125. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق 126. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا, متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 127. إنما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 فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نقصّل الآيات لقُوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسن وزياده، ولا يرهق جههم قتار. ولاذ الله هؤلاء كأصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة بمثلها جزاؤ سيئة بمثلها وترهقهم دلة وترهقهم دلة ما لهم ما لهم من الله من عاصم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 ويخرج الميت من الحي، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالَ فَأَنَا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَةٌ رَبُّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُونَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تفكون قل هل من من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لكم كيف وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون أفتره قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعت من دون الله ودعوا من استطعت الله قوم صادقين بل كذبوا بما لم يحيق بعلمه ولم ما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن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 ورحمة للمؤمنين والبفضل لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.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 إن الله لذو خضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل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 قال اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عيدكم من سلفان بهذا أتقون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعون في الدنيا ثم إلىينا موجعهم ثم إلينا اينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري ان كان كبر عليكم مقامي بآيات الله فعلم الله توكلت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 ayatına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 ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عارم فلما جاء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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِهُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ قُتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّ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 نفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا من في الأرض كلهم جميعا أفأن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا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 فإن فعلت فإنك إدم من الظالمين وإي أمسك الله بضرر فلا كاشف له إلاه وإي يردك بخير فلا غادل فضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ أَرَادَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, واصبر حتى يحكم الله وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين